بسم الله الرحمن الرحيم ألف <الإسلام> الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تذر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة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 من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار كدأ لآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب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 ومثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وَجِنَّ للناس حب الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَاطَرَةِ مِنَ الذهب وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ دنيا والله عنده حسن المآب والأنبأكم بخير من ذلك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 فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أُوتُوا الكتاب والأميين أَأَسْلَمْتُمْ فإن أَسْلَمُوا فقد اهتدوا وإن تولوا فَإِنَّمَا عليك البلاغ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 ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أديم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصدين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 قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك ذعى ذكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشر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 اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم في الدنيا والاخره ومن المقربين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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنسان ورسولا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قد جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ من رَبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأعل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط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 فمن حدك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا وقل تعالى وندعوا أبناءنا ونساء ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق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 فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحادون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون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 وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ من ربهم لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ومن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دينا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِلِينَ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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون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 إِنَّ أَوَّلَ بيت وضع للنات للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إِبْرَاهِيمَ ومن دخله كان آمِنًا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا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 وَأَمَّا الذين بيضت وجوههم ففي رَحْمَةِ الله هم فيها خالدون تلك آيَاتُ الله نتجوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وَإِلَى الله ترجع الأمور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 وإن يقاتلوكم يولوكم الْأَدْبَارَ ثم لا ينصرون غربت عليهم الذلة أَيْنَمَا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله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 ذلك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتكين ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وأولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الْحَيَاةِ الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يأنونكم خبا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كنتم تَعْقِلُونَ ها أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا أَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَمْتَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِرِكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَعُوا بِهَا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 فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من مُسَوِّمِينَ مسومين وما جعله الله بُشْرَى بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إِلَّا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أَوْ يكبتهم فينقلبوا قائبين ليس لك من الْأَمْرِ شيء أَوْ يتوب عليهم أَوْ يعذبهم فَإِنَّهُمْ ظالمون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 ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون وما معمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم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 ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنرز الشاكرين وكأي من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 سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النار وَبِئْسَ مَسْوى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ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 ولقد عفا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ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 بالله غير الحق وان الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يعيدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء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 من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت تلو ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك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 والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة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 قل فَدْرَأُوا عن أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ النَّدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فبحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يعزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين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 انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا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 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لهم خَيْرٌ لِأَنفُتِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لهم ليزدادوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مهين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 من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن جحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.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 ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تجري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثواب.